لم يجدك يتيما فآوى المفعول مذكور أم محزوف لم يقل فآوىك ألم يجدك يتيما فآوى أوى من ووجدك ضالا فهدى المفعول مذكور أم محزوف ووجدك عائلا فأغنى أغنى من وهذا منك وآوى من والمفاعين محذوفة نفس القاعدة الحزف يدل على العموم والمعنى عند جماعة العلماء وجبك ظالم فآواك وآوا بك هداك وهدا بك هدا الناس أجمعين أغناك وأغنى بك لأن الحزف يدل على ماذا يدل على العموم فالنبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى آوى من يد حزد العموم آوى النبي عليه الصلاة والسلام وآوى من آوى إلى النبي كفقراء النهاجرين الذين لم يكن لهم بيت إلا الإسلام مسجد فآواهم النبي عليه الصلاة والسلام من إيواء الله له وجدك ضالا فهدى هدى من هذا النبي عليه الصلاه والسلام وهدى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل الله محمدا وانزل عليه الرساله هداه وهدى بالرسالة من وهدى الناس بهذه الرساله وكذلك وجدك عائلا اي فقيرا فاغنى اغنى من اغنى الناس اغنى النبي عليه الصلاه والسلام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 فهذه المفاعيل كلها محذوفة فتدل على ماذا؟ على العموم لسيما مع ذكر إذا والمعنى أن المنافق إذا حدث لم يزفل حدث بماذا؟ لم يزفل لا زمانا ولا مكانا ولا كلاما إذن هذا الرجل كلما حدث كذا يعني يكذب في عامة حديثه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 لرجل كبير لعالم لنبي لولي اغفر ذنبي فرج كربي اهدي أبنائي فهذا لا يملك أحد من البني آدم فسواء كان المستعان به حيا أو ميفا هذا كله كفر أكبر مخرج من الملة واضحا في اشتباه إذن الاستعانة الجائزة التي يسميها أهل العلم استعانة مشاركة أي يتشارك الناس يتعاونون كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى بد أن تستعين بحي فلا يجوز الاستعانة بمي وأن تستعين بحي قادر فلا يجوز أن تستعين بعاجز والقدرة هنا يراد بها كم نوع قدرة عامة أي قدرة تعم أبناء جنسه وقدرة خاصة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 فلابد أن يكون الرجل المستعان به حيا قادرا حاضرا كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته تعينه فيه تعين الرجل أنت حاضر معه لست غائبا ولا ميتا وتعينه على ما تقدر عليه أنت وأبناء جنسك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 فالصواب في هذا الباب أن الله عز وجل يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت وهذا لأن الكلام معلق بالمشيئة فكل حي قادر له قدرة ومشيئة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فالكلام معلق بالخدرة فالله عز وجل ان شاء تكلم وإن شاء سكتا وأما الصمت لفظ صمت.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 يعني الله لم يسمي جس لم يقل عن نفسه لا هو جس او ليس بجس صمت الرب عن هذا فهو يرد ما ذكره الرب بصمت الرب عما لم يذكره كلم واضح فيه غموط فيه غموط نقول الله عز وجل ذكر كما في قوله تعالى انني معكم اسمع وارى ذكر السمع ام لا وذكر البصر وذكر العين لكن هل ذكر أنه جس يعني قال إنني أنا الله جس لم يزدف فنحن لا نقول إن الله جس ولا نقول الله ليس بجس لماذا؟ لأن الله صمت عن هذا فأهل البدع يستدلون بالصمت على إمتار المذكور المتكلم به الشاهد من هذا الكلام كله لطلبة العلم